ضع بصمتك ضع بصمتك اقبل منى هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من امل أشهد علينا لمستك اقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك من امل اشهد علينا لمستك فالكون ينتظر الورود من قلبك صاف الودود فالكون ينتظر الورود من قلبك صاف الودود فذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنان عادتك أقبل هنا, أقبل هنا أقبل هنا ضع بصمتك ضع بصمتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم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 الموافق ل ومئة وسبعين تقريباً للميلاد أو خمسين وهي قلعة صلاح الدين في القاهرة في هذا الموطن كل حجر يذكر لك قصة وكل منارة تحكي لك حكاية ترى في وجهها عمق التاريخ وترى فيها أعاجيب الزمان كل شعلة نار في هذا المكان تحكي لك قصة جندي انطلق من هذه القلعة في سبيل الله إلى كل أرجاء الأرض تعجب وأنت تنظر في هذه الأحجار فكل حجر منها يمثل تاريخا بل لو أذن الله له لقص عليك قصة حكاية كم مر بهذه القلعة من جنود وكم سارت فيها من خيول وكم صقلت فيها من سيوف هذه القلعة بناها صلاح الدين هي تشرف على القاهرة وعلى الفسطاط ولو كنا في النهار لست ستعتم ربما من خلال يعني الكاميرا أن تروا جوانب القاهرة وتروا مساجدها هذه القلعة فيها تاريخ كبير جئنا اليوم إليها زائرين نقدم هذه الحلقة من خلالها لنا أيضا بإذن الله تعالى تسجيل متتابع في هذه القلعة نحكي لكم بعض اخبارها بإذن الله تعالى لكننا اليوم نتكلم عن القرآن الذي أنشئت هذه القلعة لنصرته فتعالوا اليوم نضع بصمتنا في تحفيظ القرآن إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظ كتابه الكريم واستمرار بقائه كما نزل على خاتم الأنبياء والمرسلين دون تحريف أو تبديل دون زيادة أو نقصان فحفظه سيد الخلق منذ أول كلمة نزلت عبر الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق وحرص الصحابة الكرام على حفظ آياته في صدورهم إلى أن بدأ جمعه وكتابته وتدوينه خشية عليه من الطيع وهكذا بدأ حفظ كتاب الله إلى أن جاء ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه فجمعه في مصحف واحد بالرسم العثماني وقد حث النبي أمته على حفظ كتاب الله وما لذلك من الأثر العظيم على الحافظ في الدنيا والآخرة فقال صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها لذلك حرص أهل القرآن على تحفيظ كتاب الله للنشء المسلم وعشت لذلك دور ومراكز لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم فكيف يمكننا أن نضع بصمتنا في حفظ كتاب الله هل لحفظ القرآن اثر على حياتنا كيف يمكننا أن نربي أطفالنا على حفظ وتدبر آياته تحفيظ القرآن الكريم في هذه الحلقة عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون نحن اليوم كما ذكرت نتكلم عن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبينا عليه الصلاة والسلام والذي أنشئت هذه القلعة لنصرته خرج منها الجنود لاجل موعود الله تعالى الذي ذكره في القرآن ألقيت فيها الحلقات في هذا الجامع العظيم الذي يضرب في عمق التاريخ عمره أكثر من تسعمائة سنة وقيمت في هذا الجامع حلقات القرآن لأن القرآن أمرهم بذلك لو سألنا كل حجر من أحجار هذا الجامع لا أخبرك بآيات سمعها من أقوام قاموا فيه مصلين أو ألقوا فيه الدروس في تعظيم القرآن وتفسيره وتحفيظه ما هو واجبنا نحن عندما نتعامل مع القرآن ما هو العز؟ الذي يرفع الله تعالى به قارئ القرآن كيف كان قارئ القرآن له وزن عند الصحابة الكرام كيف نستطيع اليوم أن نحفظ القرآن للأجيال ما معنى قول ربنا جل وعلا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا هل سيرفع القرآن في آخر الزمان وما كيفية رفعه لماذا يوجد اليوم ملايين في العالم يحفظون القرآن بينما الكتب الأخرى ربما لا تجد أحدا يحفظها حتى من علماء تلك الملل أنا يبدو أن الحلقة لن تكفي للكلام عن هذه المواضيع كلها فإذا لم تكفي أستأذنكم في أن مده إلى حلقة أخرى فمرحبا بكم معي اليوم عدد من أبنائي معي ابني أحمد <تصفيق> زيك يا أحمد الحمد لله الله يحفظك أحمد ما شاء الله من حفظة القرآن المتمكنين يحفظ القرآن كاملا بأرقام الآيات ولا يا أحمد صح صح ما شاء الله عليك ومعي ابني حازم أيضا يبدو لي أنك في كلية الطب مين أي سنة خامسة السادسة, السادسة. الله يوفقك يا رب ومعي ابني أحمد أيضا احمد أنت يبدو تخصق قرآن نعم قرآت أو قرآت قراءات تخرجت من الجامعة ولا نعم تخرجت من كلية التجارة قامت القراءة كلية التجارة هو تخصص القراءات وحاليا في دار علوم ما شاء الله حاليا الله ينفع بكم محمد. يكرمكم طيب أنا يا شباب بعضي مقدمة بعدين حنعمل لك اختبار يا أحمد نشوف إزاي أنت حافظ كويس ولا لا الله جل وعلا بعث أنبياءه وجعل لكل نبي معجزات تتناسب مع المشهور من أحوال قومه فمثلا موسى عليه السلام بعث في عصر انتشرت فيه خوارق العادات والسحر فجعل الله تعالى له من المعجزات ما هو في ظاهره ينافس ما يفعله قومه فكان يلقي العصر فإذا هي حية تسعى ويخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين فبهر بذلك كل ساحر وأذل كل كافر عيسى عليه السلام بعثه الله تعالى في عصر انتشر فيه الطب وأنواع العلاج فجعل الله تعالى له من المعجزات ما هو في ظاهره ينافس ما يفعله قومه ليقيم الحجة عليهم فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموت بإذن الله فبهر بذلك كل طبيب وحير كل لبيب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عليهم جميعا لم يبعث إلى قوم خاصة يعني ما بعث الله تعالى إلى قوم مثلا يهتمون بعلم الفلك أو يهتمون بعلم الطب أو يهتمون بالسحر أو يهتمون بالبلاغة فقط أو يهتمون بعلم الأرض والجيولوجيا لم يبعث إلى قوم محددين فتكون المعجزات التي معه ترتبط بهذا الشيء الذي هو مشهور عندهم كلا وإنما بعث عليه الصلاة والسلام إلى الناس عامة إنا رسلناك كافة للناس بشير ونذير هو لكل الناس وبالتالي الذي لا يقتنع إلا بخوارق العادات النبي عليه الصلاة والسلام عنده معجزات تتعلق بهذا ليثبت بها أنه نبي إذا الذي لا يقتنع إلا ربما بالطب وأنواع العلاج النبي عليه الصلاة والسلام له أيضا معجزات تتعلق بهذا الذي لا يقتنع إلا بأشياء تتعلق بالفلك والنجوم فهو عليه الصلاة والسلام شق الله تعالى له القمر وما شابه ذلك وبالتالي أقام الله تعالى الحجة عليهم لكن أعظم معجزة آتاها الله جل وعلا للنبيين عليه الصلاة والسلام هي هذا القرآن ثم قالوا لولا انزل قالوا لولا انزل هذا القران على رجل من القرآن. وقالوا لولا انزل عليه ايه من رب قل انما الايات عند الله ثم قال الله تعالى اولم يكفهم ان انزلنا اي يا احمد كمل اولم اولم يكفيهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى علي هذه اي سوره سوره العنكبوت رقم الايه 51 ما <تصفيق> <إن> شاء الله <تصفيق> طيب أولم يكرم أننا نزلنا عليك الكتابة يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ما شاء الله بارك الله فيك فالمقصود أن الله جل وعلي كل نبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء القوم يطلبون منك آيات ومعجزات ودلالات بينات على أنك نبي طيب هل القرآن عندهم يعني يتحداهم الله تعالى في أن يأتوا بمثله ولم يستطيعوا ولن يستطيع أن يأتي أحد بمثله ولذلك تحدى الله جل وعلا بهذا القرآن كل الناس إلى يومنا هذا ولذلك أيضا كان الكفار أيضا كفار قريش السميعين للقرآن فيجدون منه عجبا هو لا يشبه كلامهم الذي يتكلمون به وهم أيضا لا يستطيعون أن يصنعوا كلاما مثله وبالتالي انقسموا إلى أكسام منهم من آمن وأسلم وقال فعلا هذا القرآن وليس كلام بشر هذا كلام رب البشر كلام رب البشر وبالتالي دخلوا في الإيمان ومنهم من أعرف وبدأ يقول إنما يعلمه بشر وما شابه ذلك من الأمور تحدى الله تعالى بهذا القرآن قريشاً وهم أهل البلاغة والفصاحة يعني يا جماعة كانت قريش والعرب عموماً كانوا يعتبرون الشخص الذي يلحن في كلامه كالشخص الذي كان يمشي وسقط عنه سراوينه وانكشفت عورته هو. كيف تلحن في كلامك كيف تنصب الفاعل أو ترفع المفعول به يعتبرون هذا سبة عليه ولذلك يا أخي كان إذا ولد الواحد منهم غلام يأخذ الولد ويخرجه من مكة كلها إلى البوادي إلى القبائل ويفارق ولده لاجل أن ينشأ الولد على لغة عربية فصيحة ثم يرجع يعيش معه ولذلك حتى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما ولد أين ذهب ذهب به, ذهبت به, لبني به أمه لبني إلى بني سعد إلى بني سعد بقي هناك عليه الصلاة والسلام سنتين ثم بقي أيضا فوقها سنتين وكان هذا عادة العرب أن ينشأ أبناؤهم في القرى حتى يتعلموا اللغة كانت العرب يعني يتنافسون فيما يتعلق باللغة حتى أنهم كانوا يقيمون المهرجانات لأجل أن يتنافسوا في مقدار الفصاحة والبلاغة ذكروا أن حسان قام مرة في سوق عكاف ينشد قصيدة من مئة بيت ولما بدأ ينشد يعني يفتخر ويمدح قومه فقال في أول قصيدته لنا الجفنات البيض الجفنات جمع جفنة والجفنة هي القدر أو الطبق الذي يوضع فيه الطعام إما يطبخ فيه الطعام أو يوضع فيه الطعام وهذه ذكرها الله في القرآن يا أحمد الجفان أين ذكرها في أي آية الجفان جفان يصنعون له ما يشاء من محاربة وتماثيلة, وتماثيلة وجفان كالجواء وقدور راسيات عملوا أهل داود شكرا وقليل من عباده الشكو أي سورة سورة سبق أي آية رقم 13 <تصفيق> بارك الله أنا طبعا ما أحفظ رقم الآيات لكن هو ما شاء الله عليه مثقن فيقول يمدح قومه حسان يقول لنا الجفنات البيض يلمعنا في الضحى وأسيافنا يقطرنا من نجدة دمى فسيكمل الآن لسه بقي, بقي معه أبيات كثيرة فلما أراد أن يكمل قامة الخنساء قالت قف قال ما تريدين قالت إن عندك في بيتك هذا ثمانية أخطاء جعلت افتخارك ضعيفا أنت الآن تفتخر المفروض أنك غيرت في هذا البيت بعض التغييرات حتى يكون افتخارك أقوى فقال لها أين, أين الأخطاء فقالت له إنك قلت لنا الجفنات البيض يلمعنا في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دمى المفروض أنك قلت لنا الجفان لأن جفانات جمع يدل على القلة خمس جفنات وست جفانات وتسع جفانات لماذا لم تقول لنا الجفان حتى تكون عشر جفان ثم انك تفتخر وتقول لنا الجفانات البيض يعني قدوركم التي تطبخون فيها اللحم بيض معناها أنها جديدة عمركم ما طبخت فيها شيء كيف تفتخر ب... بآنيه جديدة ما استعملت المفروض تقول لنا الجفنات الحمر من كثرة ما يطبخ فيها اللحم للضيوف انقلبت حمراء ثم إنك تقول يلمعنا في الضحى اللمعان ضوء يظهر ويغيب لماذا لم تقول يشرقنا في الضحى ثم إنك تفتخر بوقت الضحى أحد يفتخر بوقت الضحى من يأتيك ضيوف في الضحى تحط له يعني جبن وزيتون المفروض تفتخر بالليل أو بالظهر الذي يأتيك فيه الضيوف فتنحر لهم الذبائح وتطعمهم من اللحم والمسافرون في السابق كانوا إذا سافروا يبحثون في اثناء الطريق عن مكان يؤون إليه ففي الضحى ما ينزلون عند أحد لأن أمامهم طريق لكن إذا أقبل الليل خافوا من الذئاب وخافوا من قطاع الطريق فيبحثون عن من يؤون إليه فتقول لماذا لم تقول يلمعنا أو يشرقنا في الغسق يعني مع مغيب الشمس ثم انك تقول وأسيافنا يقطرن من نجدة دمى هذا كلها خطأ كيف وأسيافنا لماذا لم تقول وسيوفنا حتى تكون عشرة سيوف بدل ما هي خمسة سيوف وستة سيوف وسبعة سيوف ثم انك تقول يقطرن من نجدة دمى يقطرن يعني الدم فيها قليل لماذا لم تقول يجرين دليل ان من كثرة ما السيوف تضرب في أعناق إعدائكم الدم يجري منها ثم إنك تقول يقطرن من نجدة دمى دم هذا مفرد لماذا لم تقل دمى حتى يكون جمع فلما رأى حسان ذلك ثمانية أخطاء في بيت واحد وهو لا يزال عنده تسعة بيت سكت وجلس أنزل الله هذا القرآن على هذه الطبقة من الناس اللي الواحد منهم يدقق على كل حرف وكل كلمة وينظر في تناسق الكلمات وفي رن الكلمة مع التي بعدها وفي الأحرف وفي غيره وتحداهم رب العالمين وقال الله جل وعلا لهم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أتحداكم أن تأتوا بمثل هذا القرآن أتحداكم أن تجدوا خطأا واحدا ولذلك اجتهد الكافرون اجتهادا عقيما في البحث عن أي خطأ يجدونه على هذا القرآن ولم يستطيعوا أن يصادوا على القرآن أي خطأ يعني اتعبوا ونصبوا وحاولوا أن يعني يشككوا فيه او أن يقدحوا فيه لم يستطيعوا أن يصادعوا القرآن ولا حرف واحد يستطيعون به أن يذموا ولذلك يعني القريش ومن جاء بعدهم حتى إلى عاصلنا اليوم يعني يوجد أقوام ممن هم يعني يحملون الشهادات العليا في اللغة العربية وفي إتقانها وفي البلاغة والأدب وغير ذلك ومع ذلك يا جماعة الواحد منهم يتعب في أن يبحث في خطأ عن هذا القرآن ولا يكاد يجد فيه شيئا وربنا جل وعلا يقول في أول الايات في أول سورة من القرآن في سورة البقرة بعد, بعد, بعد سورة الفاتحة يقول ألف لا ذلك الكتاب لا, لا, ريب فيه. لا ريب فيه ذلك الكتاب لا خطأ فيه ذلك الكتاب لا شك فيه ذلك الكتاب لا نقص فيه حتى ذكروا قالوا أنا قرأت مرة قصة إسلام شخص يقولون هذا الشخص زوجته أهدت إليها صديقتها مصحفا مترجما فأقبلت إلى داخل البيت وقالت له يعني هذا المصحف هذا الكتاب هدية لي أرجوك لا تلمس الكتاب ولا تحركه ولا تهنه ولا كذا هذا الكتاب أهدي إلي وصاحبته يعني أوصدتني أن أحافظ عليه فأرجوك الكتاب لا تلمس ألمس أي كتاب في المكتبة إلا هذا وضعت الكتاب في مكان مرتفع يوم من الأيام تحية الرجل قال يعني هي كل مرة لا تلمسها الكتاب إيش فيها الكتاب يعني خريب فجاء وأخذ الكتاب وهي لا تعلم وأول ما فتح أول الكتاب علم أنه للمسلمين مكتوب مركز إسلامي فهو يبغض الاسلام. قال خلني أقرأ فقرأ في أول آية من سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه يقول الرجل وهو يحكي قصته يقول يا جماعة أنا أعرف أن الذي يؤلف كتابا في اول كتاب يقول وهذا جهد المقل وأنا أعتذر عن أي خطأ أيها القارئ الكريم وهذا في اول كتابه يتحدى يقول هذا كتابي أتحدىك أن تجد خطأ فيه يقول فأخذت أدقق وأقرأ كأنما سأدخل فيه أعظم امتحان أدقق أريد أن أجد أي خطأ حتى, حتى يعني أصيد على قارئ هذا الكتاب كيف تقول لا كتابي خالي من الأخطاء يقول فلما انتهى من قراءة القرآن هذا وهو يقرأ الترجمة لا يقرأ الكلام العربي المباشر وإذا بالرجل يبحث عن الإسلام ويذهب إلى المركز الإسلامي ويعلم إسلامه شوف سبحان الله مثل ما قال الله جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيتمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون أي سورة يا الأنبياء الأنبياء آية رقم كم؟ بل نقضيه بالحق على الباطلي آية 18 آية 18 بارك الله <تصفيق> أيها نحب هذا فاصل قصير عندنا بالمناسبة بعد الفاصل زيارة لمدرسة أو شقة يعني أقامها بعض الإخوة المحتسبين لتحفيظ القرآن الكريم لابننا أحمد وأصحابه ونلتقيت بأحمد أمس فيها وحقيقة لهم إبداع جزاهم الله خير في تحفيظ القرآن وعندهم يعني استطيع ان اقول عشرات الالاف من الطلاب من امثال ابننا احمد ومن امثال اخوتنا ايضا الكرام الموجودين نعرض لكم هذه الاعاجيب انا اعتبرها والله اعاجيب نعرضها لكم بعد هذا الفاصل القصير باذن الله تعالى بيتكم خير يا شيخ يحفظكم الله يحيي حقيقه ان من اجلال الله كرام حافظ القران غير الغالي في ولا الجافي يعني انا اكرم ابنائنا الله فيهم والعنايه بهم بلا شك انه قرباه واجلال لربنا اجد ان يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك يقول والكل يقصد رفعتك بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم أي سوره يا احمد سوره العنكبوت ايه رقم كم أي رقم تساربعين <تصفيق> طيب وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أكمل وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْتُواً كَبِيرًا حسبك هذه أي آية؟ أي سورة؟ سورة الفرقاء. رقم الآية؟ واحد وعشرين طيب خلني أسألك من المتشابه وَإِلَى عاد أَخَاهُمْ هُودَى هذه موجودة في أي سور؟ موجودة في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة هود في الأعراف برقم كم؟ رقم خمسة وستين وفي سورة هود خمسين, خمسين. أعطنا التي في سورة الأعراف وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون أحسبك في سورة هود وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون بارك الله وفيك أنت يا أحمد ابني متى أنت كم عمرك الآن؟ 11 سنة 12. أو 12 سنة ما شاء الله عليك متى بدأت تحفظ؟ بدأت حفظ القرآن وأنا خمس سنين كنت تعرف تقرأ وتكتب؟ نعم وعمرك أتف. خمس سنين؟ تعلمت القراءة والكتابة ثم ابتدت يعني أقرأ يعني أبتدأ أحفظ طيب يا أحمد كيف تعلمت وأنت عمرك خمس سنين تعلمت القراءة والكتابة وين؟ في عندنا في مسجد بيع راضان هو مركز فكنا نتعلم القراءة والكتابة وانت لسه تحت الخمس سنين؟ لا طب انت لما بدات تتعلم القراءة والكتابة كان عندك كم سنة؟ كان أربع سنين أربع سنين؟ وبعدين صرت تقرأ القرآن وانت عمرك خمس سنوات؟ نعم أربع سنين يا أحمد انت لسه يعني صغير كثير لا لا الحمد لله <تصفيق> وكنت تتقن؟ كنت بتتقن القراءة طيب. أنت حافظ غير القرآن حافظ شيء من المتون أحفظ التحفى يلا عطنا عطنا أولها ها عطنا أولها ملحنة ها يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلاه وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفات الأطفال عن شيخ ننمي هيذ الكمال بارك الله فيك هذا ما تحفظتها بعد ما أتممت القرآن بعد ما أتممت القرآن محمد كيف استطعت ابني أحمد انك تحفظ القرآن وتحفظ في نفس الوقت أرقام الآيات أنت حفظت القرآن، بعدين رجعت تحفظ أرقام الآيات ولا بالبداية؟ أرقام الآيات موهبة ما عند ربنا، أنا لك فضل الله يوتي ما يشاء طيب <تصفيق> <تصفيق> يعني بدون حفظ <تصفيق> كيف يعني ما كنت، كيف الطريقة طيب؟ علمني هي الط... الطريقة أنا كنت متفرق على قناة المكدب فذاكرة فبقى... المصحة في الصفحة بتبقى في الذاكرة يعني تبقى في المخ، ففي الرسال من قوة فبقى بفهم يعني يعني بقى أنا بقى أنا بقى ما, بفهم. ما فهمتش يعني أنت تحفظ صورة الصفحة. أيوه. صورة الصفحة الصورة نفسها في ذهنك أيوه. طيب لما تأتي تقرأ الآن تتخيل أمامك الصورة تمام. صورة الصفحة م. زين؟ وتشوف رقم الآية مكتوب أمامك تمام. فيها كلها تمام. طيب المتشابه كيف تضبطها؟ المتشابه هي بصراحة لما كنا كنت أحفظ كتاب المتشابهات ف... فهنا لما باجي أحفظ برجع للموضع المتشابه وبجيب رقم الآية بتاعته <تصفيق> ما شاء الله عليك احمد انا الاحظ ما شاء الله هذه القدرات <تصفيق> ما شاء الله يعني انت ما شاء الله عليك مشتغل بالقرآن نعم. حفظا وتحفيضا نعم يبدو لي هل في شباب كثير يعني من الصغار ربما عمره لا يتجاوز يا ابو 5 سنوات و سنوات 7 سنوات عنده مقدره فذه في الحفظ رايتهم أنت عندي انا لا يعني انا عندي اولاد فعلا مستويات كويسه الحمد لله ولكن بأرقام الآيات زي أحمد كده بصراحة أنا أول مرة أشوف أحمد بأرقام الآيات كده صراحة دنيا طيب لو لم يكن بأرقام الآيات لو كان بالإتقان الشديد بحيث أنه يتقن المتشابه تعطيه آيات متشابهة يستطيع أن يقرأ من غير ما يعني يلتبس عليه ما في الأعراف مع ما في يونس مع ما في هوت مثلا ما تلتبس عليه موجود شباب كده انا صديق لي له هذه الموهبة الفاسدة وعندي أولاد فعلا كل ما يبقى فيه متشابه جديد في الجزء اللي بعد كده بيوقف ويروح جايب المتشابه اللي قابلي منه في الجزء اللي قابلي كده ويا شيخ لو سمحت هذه الآية او هذه الكلمة تكررت في هذا الموضع في صورة كذا يعني تحس إن رفق كما رفق قال أحمد موهبة في المقام الأول قبل أن تكون تعلما أها أها قوت ملاحظة قوت ملاحظة, ملاحظة حسن تصير عنده قوة في الحفظ نعم. والله أحييك يا شيخ سمعنا ما عندك يا حازم حول القرآن والله آه. بعد الحمد لله وصلاة والسلام على نبيه مصطفاه محمد ومن ومن والاه وأما بعد والله مصنف. من الشيء اللي يعني اللي يدور في خلد الآن وأنا رأي أخوي أحمد ما شاء الله وأخوي الشيخ يعني طيب الفضل بعد فضل الله جل وعلا لمن في دفع مثل أخوي أحمد في صغره وعمره أربع سنوات إنه يشتغل بحفظ كتاب الله جل وعلا ثم ينتقل بعدها إلى المتون ثم ينتقل ممكن بعدها يشتهد ما شاء الله عليه إلى القراءات وكذا فأنا حتى تجربة الشخصية أسأل الله جل وعلا في هذه الساعة المباركة أنه يجزى والدي الكريمين يعني الوالد والوالدة عني خير الجزاء يعني أذكر كنت انا مع أبي أروح على المسجد وسكننا كنا قد يعني غيرنا مكان السكن وكذا وكان في شيخ باكستاني اسمه شيخ عبد الودود شاه حفظه الله فكذا كنت صغير ما هذكر كنت في ابتدائي فلا يا الحمد للرسول الله الوالد يقول لي أنا وأخوي عبد الكريم يقول لي الوالد إيش غايكم تروحوا تحفظوا مع الشيخ وقال حلقة صغيرة كذا مسجد صغير والله أنا كان في ودي كذا ومنكسر ومنعفوا يعني خجلان أو مستحى شوية تركني الوالد مرة ثم ثانية ثم ثالثة سبحان الله ثم التحقت مع الشيخ ومشيت لين حفظت إلى سورة هود الله أمن لك الحمد والوالدة كان, كان دائماً والله يعني يمكن الذاكرة تأخوني شو لا كان ابتدائي اذكر هذا الكلام يعني من قديم ثاني رابع خامس ابتدائي والتحقت مع الشيخ وكان الشيخ يعني يقريني يقريني بالتجويد يعني ما كان الشيخ يعلمني تجويد نظري لكن كان مثلا الغنة يخليني اغن المدود يمد معايا وكان يعطيني كده عن بعض تجربته وكان يعني سبحان الله حتى وصلتم الى الهود وبعدين جزاء الله خير يعني سبحان الله يعني حتى في المسجد في ناس يعني من, من يعني يحرص عليك حتى يعني الوالد إذا ما كان يعرف مكان لتحفيظ القرآن او كذا يدلوك هم يعني أذكر يعني أخوي أعتبر الكبير أبو البراء نسيم الشيخ نسيم كان وداني عند شيخ اسمه الشيخ شيخ العلامة الله يحفظه الشيخ محمود سكر معروف الله يحفظه ويكرمه جزاء خير واستفدت منه كثيرا وقرأت عليه يعني جزء كبير من كتاب الله جل وعلا وبدأت في إتقان المخارج وإتقان التجويد وكذا ف... وثم اتقلت إلى تحفيظ آخر والتقيت مع شباب في عمري يعني وبدأت أعيش معهم ويربون ويعلمون بعض المتون ويحفظون المتون العلمية ويحقون بالمشايخ وطلبت العلم وكذا وكان لهم فضل كبير علينا بعد الله فأنا أخص بهؤلاء ثلاثة الوالدين أسأل الله جل وعلا جزاهم عني وعن الجميع خير الجزاء والمشرفين مشرفين الحلقات لهم بعد الله علينا فضل كبير واخص منهم الشيخ سعيد عبد العلي حفظه الله واستاذي القدير الاستاذ صالح الخطاف كان الله. لهم فضل علي كبير بعد الله اسال الله يجزيهم خير هذا بلا شك يا حازم ان وفاء الله خير وفعلا الله. نحن الآن نستضيف الصديف تستضيفكم او والعبد الفقير أيضا كلنا لنا اشخاص كان لهم فضل بعد الله سبحانه وتعالى في تحفيظنا القرآن ولولا ما يكون اولئك الاشخاص امسكوا بايدينا ونحن صغار ووجهون الحلقات وغيره وربما الإنسان تضيح الموهبة منه يعني نحن الآن نعرف أحمد ونعرف حازم ونعرف أحمد ولا نعرفهم نحفظوكم وهاهم انتم الآن تخرجون في الإعلام والناس يعرفونكم وبأن أحمد نحن الآن نقابله ويشتهر ويعرفه الناس لكن الناس لا يعرفون ذاك الشيخ الذي يعني ثنى ركبته عنده ودرسه وحرص عليه وما ينفعه أن يعرفه الناس أهم شيء يعرفه الله تعالى وبالتالي الله. رب العالمي لا يوضي عجر من أحسن عمله كان لنا بالأمس زيارة لطيفة حقيقة للشقة أو المدرسة الصغيرة التي يدرس فيها ابننا احمد التي حافظ فيها القرآن وكان فيها أيضا مجموعة من المبدعين تعالوا نخرج إليهم فيما نعود إليكم العالم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ الشيطان العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الرحيم الرحيم في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء <تصفيق> من منكم حفظ الآيات الحفظ يرفع إيده كن بينهم كن مثلهم في جوهم بابصمتى اهلا شيخ عبد الله يا مرحبا الله ينفعك يا, مرحباً. يا مباركين اسرا لناظر من يرى كن اينما الله يزيكم خير يا شيخ الله يحفظكم الله يحيي يحفظ. حقيقه ان من اجلال الله كرام حافظ القران غير الغالي في ولا الجافي يعني انا اكرام أبناء نبارك الله فيهم والعناية بهم بلا شك إنه قربه وإجلال لربنا أنا لاحظ ان الموقع عندكم عبارة عن شقة في الحقيقة إحنا في مصر عندنا الدور آه. عبارة عن شقة ليست دور تحفيظ الرأم نعم آه. مثل غيرها من بلاد الخليج في المسجد لا إحنا عندنا شقة أو مباني إذا كان متبرع بها أحد أو نحن نستأجرها فعندنا شخف مختلفة في أماكن مختلفة أنتم الآن في مكان في المعادي فإحدى الأماكن المائة وعشرة بفضل الله, وصلت, الله. وعشرة مكان. وصلت للميميا للمنصورة للعياط للوادي الجديد عندنا بعض الدور مثل هذا الشكل يعني طبعا الأولاد اليوم لعله الوقت الدراسي إحنا يعني مبكرين شوية فبعضهم لنمجدونش دراسة لكن المعتاد عادة. أنه بعد فترة الدراسة بيأتون إلى, إلى الدراسة يعني يبدأون الرابعة عصرا مثلاً؟ لا لا لا الثانية يعني هو يرجع من مدرسته يأتي إلى هنا مباشرة ما يتغدى ولا شيء ما يتغدى يعني, يعني يلاحظ بعضهم ما شاء الله سمين <تصفيق> يعني يتوقع أن <تصفيق> <تصفيق> طيب يبقون من الثانية إلى متى احنا عندنا حلقات الحلقة بتكون حوالي ثلاث ساعات شاء الله. الحلقة ثلاث ساعات ممكن أنه لو ولد عنده دروس او يحتاج إلى الرجوع للبيت ويرجع تاني يبقى من اثنين لخمسة ومن خمسة لثمانية حاجة زي كده أيام الله. الصيف طبعا بيختلف المسألة تختلف آه. طبعا كثير لأنه من الصباح من الثامنة أو من التاسعة تبدأ الدور تعمل أنتم و... تبع جمعية يبدو كمية نحن جمعية رحاب القرآن دور الأرقم من أبي الأرقم وهي في الحقيقة جمعية بدأت بسيطة يمكن من 89 ميلادياً أوه 89 ما شاء الله الآن لكن بدأت في بصورة فردية يعني دار واحدة فقط في منطقة هنا قريبة اسمها حدق المعادي وكان بعز من فضلة الدكتور طلعت محمد عفيفي أصبح وزير الأقاف ثم بعد ذلك أصبح حبنا لما انتشرت الدور واتسع نطاقها حبنا نعمل نعمل جمعية نشهرها أصبحت جمعية الحمد لله الله كما قلت لفضلتك حوالي 110 دار بنساء وأطفال وبنات وأولاد الله وفيها الله طبعا أشيطة متعددة يعني أسأل الله تيسي كل تيسير دار فيها مثلا نقول مئة طالب مثلا نعم احنا عندنا طبعا إحصاء كامل وصلنا إلى حوالي 8000 مستفيد من الجمعين ما, ما, ما بين نساء ورجال, ورجال وأطفال وبنات, وبنات, وبنات وتحت السن يعني إحنا مقسمين فترات عمرية من 4 إلى 6 ومن 6 إلى 8 ومن 8 إلى 10 من, من 4 إلى 6؟ نلاحظ يعني يبدو أصل أصغر الشباب يمكن عمره 8 سنوات الآن نطلع لك بعض الأصغار الب... اللي, اللي يمكن الدار هنا مخصوصا, مخصوصا بهذا ب... ب... السن في كل أوراق الحياة بصمات خير للأبا كن بينهم كنت مثلهم في جوهم ضع بصمتك اجابن يقول ذا والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمتك ولقد يسرنا القران للذكر فهل من متذكر ابناؤنا ايها الاخوه والاخوات عندهم قدرات على الحفظ وعلى الاتقان وعلى المراجعه لكنهم يحتاجون من يعلق الجرس بمعنى أنهم يحتاجون إلى من يشجعهم إلى من يقوم عليهم إلى من يراجع معهم إلى من يتابعهم إلى من يكافئهم أحيانا لأجل أن يحفظ القرآن وأنا كنت أيضا قبل فترة في بعض الدورات المتخصصة في تحفيظ القرآن وجدنا عبر دراسات واستبانات أن الذين يحفظون القرآن هم أيضا من أوائل الطلاب المتفوقين في المدارس وهذا امر يعني موجود ابني أحمد أنت أي سنة تدرس؟ الأول, الأول الإعدادي كيف دراستك؟ تعتبر من الأوائل والمتأخرين؟ لا من الأوائل من كم ترتيبك بين الطلاب؟ والله هو الترتيب يظهر في آخر السنة لما في منطقة العام لكن في السنوات العام الماضية آه. ترتيب من الأوائل الحمد ما لله ما شاء الله مع طيب القرآن ما أشغلك كم تراجع يوميا؟ يوميا براجع طبعا في دار الأرقم جزئين آه. جزئين آه. آه. وفي الصيف طبعا ممكن أربعة او خمس أجزاء يومية. هذا يا ابني ما يشغلك عن دراستك؟ <تصفيق> لا يعني أنا أنا حسألك سؤال يا أحمد. فالحين في بعض الاباء او الأمهات لما تقول لها يعني ليش ما ابنك يدرس في تحفيظ القرآن؟ ليش ما يروح ليجلس في المسجد يحفظ القرآن؟ أو يذهب إلى دار بتحفيظ القرآن؟ او مدرسة الدار الأرقم مثل ما عندكم؟ تقول يعني انا أخاف أن يذهب يدرس قرآن وبعدين هو حيضيع درسته ويضيع مذكرته وما ما يحل الواجب وكذا أنت شو رايك أنت في هذا ممكن والله يعني ممكن من حيث الدراسة ممكن مثلا في الصيف في الصيف بيبقى الأجازة عندنا ممكن يحفظ فيها قرآن يعني هي الدورة بتبقى ثلاث شهور بيبقى معا في الشهر مثلا ما يقارب الجزئين أو ثلاث أجزاء يحفظ يحفظ يوم تبقى الدورة يومية من ساعة 8 صباحا حتى الخامسة يعني. الله ما شاء الله عليك وعموما يعني انا في تصوري ان القرآن لن يشغل أصحابه وأنا أعرف ان أعدادا كبيرة من الاخوه يعني بل بعضهم كان في كليات ربما الدراسة تأخذ أكثر وقت مثل كليات الطب وغيرها ومع ذلك استطاع أن يوفق ما بين حفظ القرآن وما بين دراسته ومع كلنا حقيقة كنا في حلقات تحفيظ القرآن وكنا نحضر العصر في الحلقة إن الواحد ربما يطلع من المدرسة يوصل البيت أحيانا للساعة الثانية ظهرة بعد صلاة العصر ساعة ثلاثة أو ثلاثة ونصف في المسجد إلى المغرب في الغالب في حفظ القرآن وأحيانا تمتد إلى العشاء إذا كان في نشاط معين في المسجد او نحو ذلك ومع ذلك والله الحمد لا أذكر أن أحدا اشتكى لا أذكر أن أحدا اشتكى من أن مثل هذا البرنامج في تحفيظ القرآن أنه أشغله عن عن دراسته أو جعله يتأخر ونحو ذلك بل إنني أعلم أن هذا الطالب إذا لم يجلس العصر يحفظ القرآن ففي الغالب أن فترة العصر يعني ربما لا يستفاد منها كثيرا في دراسته ربما يقضيها عند التلفزيون وفلام كرتون ولا ربما أحيانا يقضيها في لعب كراء أو نحو ذلك فإذا رب حقيقة على حفظ القرآن مثل ابن أحمد وغيره وحرصها الأب والأم ترى هم أول من يستفيد من ذلك إذا حفظ الولد في صغره وبالو يحرص حرصني الوالدين لهم قدر عندي وبالوالدين وحسنا هذه أي سوره بالوالدين حسنة سوره الإسراء لا احسانه في الإسراء وقد ربك الا تعبد الله بالوالدين حسنا حسنا الاعلان كبوط وصلنا الانسان حسنا احسنت مم. بوالديه حسنا حسنا في اللي في سوره الاسراء كم رقم الايه وقد ربك <تصفيق> طيب وفي الـ الـ في الاحقاف هي الاحقاف وصليه بوالديه بولديه حسنة. حسنه لا حمرته وامه لا اللي في العنكبوت حسنه حسنه حمرة وامه نعم. نعم طيب اللي في العنكبوت كم رقم 8 8 هي في في الصفحه اليمنى ولا اليسرى اليمنى اليمنى فوق ولا تحت فوق. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <مش> <تصفيق> <الله يزيق> طيب وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه تدري أسألك عن غيرها للذين أحسنوا الحسنة وزيادة أي سورة سورة يونس أي آية ستة عشرين يمين وليسار يسار فوق ولا تحت فوق. فوق أي سطر سطر في بداية في بداية الصفحة السطر الأول <تصفيق> الثاني <تصفيق> الله يحفظيكم بارك الله فيك الله يتزيك خير يا أولدي أحمد إحنا حقيقة بنطلع فاصل وأنا راغب أنك تبقى معنا لكن يبدو أن في بعض زملائك سيأتون معنا فإن شاء الله تعالى نشوفك في حلقات قادمة الله يحفظك يا ابني أيها الأحبة لا يزال لنا زيارة إلى المدرسة <تصفيق> التي خرجنا منها قبل قليل وفيها أيضا سؤال لبعض الطلاب هو ليس فقط أحمد الذي يحفظ أرقام الآيات هناك عدد من الطلاب وفيه أيضا طالبات صغار يحفظنا الأرقام الآيات ربما عمروا هنا لا تتجاوز العاشرة. يعني وهذا ليس فقط موجودا في هذه المدرسة لكن هذه المدرسة كمثال على ما ذكرنا هذا فاصل قصير نعود إليكم بإذن الله تعالى في الصفحة اليوم أو اليسراء <تصفيق> <يا سعر. تصفيق> يجوز التغشيش لا لا لا لا. <تصفيق> عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك <تصفيق> ضع بصمتك عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم هي أقوم في حياتك الزوجية أقوم في حياتك الاقتصادية أقوم في تربيتك لأولادك أقوم في تعاملك مع الناس أقوم في تقربك إلى رب العالمين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ونبينا صلى الله عليه كان يقول وهو على فراش موته بأبيه وأمي يقول تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما أبدا كتاب الله وسنة فإذا كان الإنسان حريصا على تعظيم القرآن حريصا على حفظه حريصا على إتقانه بلا شك أنه بإذن الله يكون على خير مرحبا بك يا ابني حازم حازم أيضا ما شاء الله عليه أيضا من حفظة القرآن ونور القرآن ظاهر على وجهك أنت أيسا يا حازم أولا سنة وأزهر ماشا أزهر الله يحفظك يا أبني أزهر يعني بمعنى أنه معهد ديني ولا لا؟ يعني إحنا بندرس المواد الثقافية زي العام وبناخد عنها مواد شرعية يعني تدرسون فيزيا وكيميا وكذا آه نعم و... زي العام آه وبناخد مواد شرعية الفقه التوحيد الحديث التفسير بإضافة القرآن أنت متى حفظت إن شاء الله عليك القرآن أنا ختمت وانا عند 12 سنة عندك... وبدأت تحفظ القرآن وعندك كم سنة يا ست سنين خمس سنين كده بدات في البداية الاول بتاع تاسيس الاول القراءه والكتابه مثلا اخذت فتره حوالي سنة على ما بدات اكون جاهز ان انا بالتشكيل من المصحف قراءه صحيحه بعد كده يعني اخذت فتره يمكن خمس سنين خد او ست سنين حفظت فيهم ال 20 جزء وجيت في سنه الحمد لله في خدت بقى ال 10 اجزاء اللي ما شاء الله فرأيت الذي كفر باياتنا وقال لو تئنا مالا وولدا سورة مريم سورة مريم يمين ولا يسار يسار يسار فوق ولا تحت تحت ما شاء الله عليك طيب كمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت الذي كفر بآياتها وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمة كلا سنكتب كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدى ما شاء الله عليك الله يربي أحفظك أحمد أو حازم بعض الناس اللي أحيانا او بعض زملائك اللي كانوا معكم في حفظ القرآن قديما ثم انفصلوا عنكم الآن هل تلاحظ أنه لما انفصلوا عنكم ازداد تفوق في دراسته وانشغل بالدراسة أكثر أم أن القرآن لا يشغل عن التفوق؟ لا بالعكس يعني اللي تلاقيه حفظ القرآن لابد أن يكون متفوق دراسيا ليش؟ لأن الحفظ عنده قوي الحفظ يقوي الزاكرة عمتاً القرآن يعني سبحان الله يقوي الزاكرة حقيقة آها فهو يقوي الزاكرة فإذا ابتعد عن القرآن مستوى الدراسي طبعا ينحذر سبحان الله في أمثلة كثيرة يعني ربنا يصلح حالهم وما بعدوا عن القرآن ونتركوا القرآن يعني ندعو لهم بالهداية يعني. لا إله إلا الله هو بلا شك أن إذا ربي الإنسان على حفظ القرآن وهذه الرسالة التي نود أن نرسلها الآن من خلال البرنامج يعني أن الإنسان لا يهتم فقط في أن يحفظه القرآن بل يحرص على أن يحفظه لغيره ونقول كثير من الناس ربما يعني حتى قصار الصور لا يحفظها بل أنا أجزم عدد من الأسر التي عندهم خادمات يعني مثل مثلا دول الخليج أو بعض الدول يكون عندهم خادمات أعاجب أندونيسية سرلنكية هندية فلبينية الآخر وتكون مسلمة أو ربما كان السائق وايضا كذلك فإذا سألت هذه الخادمة ماذا تحفظهم القرآن ربما تحفظ الفاتحة وتكسر فيها أيضا لماذا لا نحرص نحن أن نحفظ القرآن لماذا لا تحرص أحيانا بعض الأمهات أو بعض الفتيات التي تخرجت من الجامعة وليس عندها عمل لماذا فترة الضحى ما تحرص أنها تعمل حلقة ولو لمدة ساعة في بيتها أو ساعة ونصف يأتي إليها عدد من يعني النساء من جاراتهم يأتون ويحفظون عندهم هذا بلا شك يا أخي أنه قربه خيركم من تعلم القرآن وعلم والنبي عليه الصلاة والسلام كان الإنسان من صحابه إذا حفظ القرآن عز فيه مرتفع وصار له شأن بل إنه عليه الصلاة والسلام يوما قال لأبي بن كعب وأبي رضي الله تعالى عنه لم يكن مثل خالد في القيادة والقتال ولم يكن مثل أبي فريرة في حفظ الحديث ولم يكن مثل عثمان في الإنفاق ولم يكن مثل أبي بكر أو عمر او علي رضي الله تعالى عنه في قربه من النبي عليه الله عليه لكن الذي أعز أبين ورفعه القرآن حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام له يوما قال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة قال لك. أبي يا رسول الله وسماني الله لك يعني الله ذكر اسمي أم قال لك فقط اقرأ على واحد من أصحابك وأنت اخترتني وسماني الله لك قال نعم فانفجر أبي باكيا شوف يا أخي يعني الرفعة التي رفع القرآن بها أبين لما كان يعني حريصا على حفظ القرآن حفظ القرآن, حفظ القرآن ما يحتاج يا جماعة إلى, يعني إلى شغلة طويلة يعني تحفيظ القرآن لو الإنسان جعل في مجلس بيته أو في غرفة عنده أو في شقة أو في المسجد أو في أي موطن جعل له شيئا في حفظ القرآن وفي تحفيظه بلا شكا هذا إنجاز الإخوة جزائم الله خير الذين زرناهم يعني هم استأجروا شقة ورأيتك حازم فيها ايضا ولا لا الشقة في الغرفتين تقريبا وصالة او شيء من هذا ويعني جزائم الله خير ويحفظون فيها أبناءنا القرآن ولهم حقيقة يعني إنجاز يعني حتى تخرج يعني أشخاص كثيرين على يديهم أنا زرتهم حقيقة واختبرت أبنائي بنفسي للأطلاب تعالوا نخرج إليهم ثم نعود من عنده استعداد يا شباب أعمل له اختبار في يعني في كل المصحف الآن أسأله وأسأله موضع الآية فين الصباح اليمنى هم يحفظوا يا شيخ على أي نسخة؟ <تصفيق> مش طبعة الشمرلي مصحف المدينة بكل اوراق الحياة بصمات خير الابه معاذ كيف حالك يا ابني كم صار لك حافظ القران الان خمس سنوات ما إن شاء الله لا قوه يا رب يحفظه يا رب انت كم عمرك الان لا عندك كم سنه عشان اجيبها بالمصريات ارفع المعاذ ارفع المعاذ يا مايك ارفع المايك يا معاذ الحين عشر سنة عمرك عشر سنوات كم صار لك حافظ القرآن خمس, خمس خمس يعني حفظت القرآن وعمرك كم خمس سنين حفظتك كاملا وعمرك خمس سنين لا, ها. لا بدأت سنين. تحفظ متى كملت سنة فتت ما شاء الله لا قوة اللي. كيف يعني اتقانك ايش السور اللي انت حفظها كويس اكتر من غيرها عطني مثلا سورة ياسين لا لا إيش السور اللي أنت حافظها حتى أنا ولا اختار أي سورة وأسألك خلنا نجرب يا الله لن أسألك على المتشابه طيب سمع من قوله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا نزل علينا الملائكة لولا لو نزل ولا أنزل لولا جاء علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وتوعدوا كبيرا يوم يرون الملائكه لا بشرا يوم عيد للمجرمين ويقولون حجرا حجورا احسنت يا معاذ هذه اي سوره يا ولدي شفت الفرق الله أَوَلَمْ تَقُومُوا أَقْسَنْتُمْ قَبْلِ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ ما شاء الله هذه أي سورة هي إيش اسمك يا ابني محمد محمد أي, أي سورة إبراهيم إبراهيم في الصفحة اليوم أو اليسرى اليسرى يجوز التغشيش <تصفيق> كم عمرك يا محمد الله يحفظك يا رب أنت أتممت القرآن كله أوه. والله أنك بطل ما شاء الله عليك يلا تعالي يا ابني مدام أنت ما شاء الله عليك شكلك حافظ مضبوط أي هذا بتاع ابني هذا أنت عمرك كام يا ابني عشر سنين عشر سنين أم. اسمك إيه اسم عبد الرحمن متى حفظت القرآن يا ابني أنا عندي تسع سنين تسع سنين ما شاء الله هلا طيب أمسك الميكروفون أم. حافظ موضع لآيات صح أني نقرب طيب قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سمعنا فتى يقال له يذكرهم يذكرهم يقال له ابراهيم قال فقال فاتوا قالوا. قالوا فاتوا بي على اعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون أحسنت يا ابني هذه أي سورة؟ سورة إبراهيم لا أو سورة؟ سورة الأنبياء الأنبياء أحسنت هذه موجودة في الصفحة اليمنى أو اليسرة؟ في اليمنى. <تصفيق> في, اليمنى. <تصفيق> في اليمنى في اليمنى في اليمنى في الوسط أو هذا ما شاء الله مطبع جاهزة لا قوة إلا بالله ما شاء الله تهارك وحافظ رقم الآية ما شاء الله ما شاء الله عليك كل أوراق الحياة بصمات خير للأباة أنا أقول يا عيالي يا ابناء يعني الذي يحفظ القرآن الله سبحانه وتعالى يريد به خيرا ويقول الله جل وعلا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم الذي يحفظ القرآن هو من الذين أوتوا العلم وأمرنا الله تعالى بإجلال حافظ القرآن يعني أنا لما أجل أبنائي وهم في عمر يعني أبنائي الصغار ومع ذلك أقبل رأسه لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من اجلال الله اكرام حافظ القرآن فإذا أجلك الله جل وعلا ورفع قدرك وجعلك تحفظ القرآن بينما غيرك ربما يحفظ قصائد ربما يحفظ أغاني أحيانا ولو تقول سمع لي سورة كذا ما يعرف فالله سبحانه وتعالى أراد بكم خير لكن احرصوا يا أبنائي على أنكم تتأدب بأدب القرآن يعني لما الواحد يقرأ مثلا وبالوالدين يحسانا يكون فعلا محسن إلى والديه لما يقرأ قول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا يبتعد عن الأذى ولا يغتب بعضكم بعضا يبتعد عن الغيبة حتى يكون فعلا مطبقا للقرآن وأسأل الله تعالى أن يحفركم وأن يجعلكم مباركين وما شاء الله عليكم والله أنتم فخر للأمة كلها أنتم فخر لأمة وفخر لمصر خاصة وعسى الله أن يحفظكم وما شاء الله مصر هي أهل القرآن وبلد القرآن وعسى الله يجعلكم مباركين ويجزي الإخوة المشايخ والله ان الواحد يتصاغر نفسه بجانبكم عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك <تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم انا بحقيقة لما أرى مثل هذه النماذج أشعر أن الأمة بخير ما أن أبناء أنا لا يلحمت مثل هذا الإتقان والجدية والتعلق بالقرآن وهناك رجال لا يزالون يعني يحرصون على أن يحفظوا القرآن وأن يقيموا له الدور بلا شك هذا والله يعتبر من يعني أنفع الـ الـ الأساليب في ثباتها الأمة حازم أنتم أنت في دار الأرقام ولا لا نعم كيف هي بدأت وكم أصبحت يعني كم أصبحت كم دار دار الأرقم هي أصلاً بدأت في المعادي للي كانت أول دار وانشئت كانت موجودة بالمعادي زين بدأ التوسع في محافظاته في الأحياء ففي بدأت دار في المرج في حي المرج بدأت دار واحدة ها. حالياً في المرج أصبحوا 11 دور في المرج ما شاء الله يعني في المرج والآن هي تزداد دور. وهي تزداد في توسع ويتخرج منها يعني ما شاء الله في كل سنة حفاظ كتير الكرآن الكريم ما شاء الله, ما شاء الله. هياك الله حبيبي أحمد أحمد كيف ترى تأثير القرآن على الشاب يعني لما يكبر هل تلاحظ أنه لما يحفظ صغيرا يبقى لتأثيره طول حياته نعم كما قلنا منذ قليل بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فالواحد هو صغير منه كان له أصدقاء كثيرون وزملاء كثيرون في مراحل الدراسة المختلفة ولكن كل مرحلة كده تجد بعض الناس يعني يقعون يعني يذهبوا بعضهم إلى الحراف وإلى طرق أخرى وبفضل الله تعالى الواحد انتقل من مرحلة إلى أخرى والقرآن كان معه يعصمه من هل تلاحظ تأثير أشياء. عليك يعني مثلا في يعني أحيانا فتن الدنيا والاختلاط وغيره هل تلاحظ فعلا القرآن له تأثير نعم له تأثير كبير جدا وكمان القرآن له ميزة أخرى م. وهي أنه يدفعك إلى العلم الدفاع كدفاع الى العلم يعني انا جي. او أنا كنت صغيرا كنت احفظ القرآن فقط اي يعني ولا كنت ات لا تدبر الكثير من كنت احفظه او فقط ثم بعد ذلك بعد ان كنت في الجامعه وجدت ان يعني اريد أن من هذا العلم فالتحقت أي. بمعهد ثم بعد ما التحقت بمعهد القراءات وجدت ان القراءات لها علاقه باللغة باللغه اللغة العربية هي ان القران جاء لتحدي اللغه العربيه اي هذا التحدي ينتج عنه قوة للغة طبعا ف... ف... بعد ذلك كنت في كلية التجارة في, في ذلك الوقت فانتهيت من كلية التجارة ودخلت و... كلية دار الأول ال... ل... لكي أدرس اللغة ال... العربية العربي. لأننا كما نعلم ان القرآن نزل بلغة العرب لأن القريش فجاء متحديا حتى الكفر نفسهم كانوا يقولوا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه, ولغوا فيه لعلكم تغلبون. تغلب. أي فهم صورة هذه حازم؟ قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن في صورة فصلة. فصلة. يمين الصفحة ولا يسارة؟ صفحة اليمين من احسن الأسفل. أحسن. ها. فهما قالوا ما تسمعوش القرآن لأنهم عارفين إن القرآن ده معج عارفين إنه في حاجة بتشد. وعرفوا ده من خلال, إيه من خلال اللغة العربية والفصلحة اللي كانت أحسنت عندهم. أحسنت أحسنت فبالتالي ابتدت أدرس اللغة العربية علشان خطر نفهم القرآن الكريم لابد أن ندرس اللغة الع والله إن له لحلوة وإن عليه وهو مشرك وإن, عليه وإن له, له لحلوة وإن عليه له طلوة وإن أعلاقه لمثمر وإن أسفل أسفل لمغدق وإنه يعلو وهو مشرك فتجد الكثير من الناس الآن يقولوا انا أصلي وأنا أسرح في الصلاة أحس, أن عند أسمع أحس بالأغاني أكثر من القرآن فمن يعني من وجهة نظر الشخصية ان كلما ابتعدنا أكثر عن اللغة كلما ابتعدنا أكثر عن القرآن وكلما اقتربنا أكثر من اللغة كلما اقتربنا من القرآن وفهم معاني القرآن تدبر أحسن. القرآن بالرغم من أن عدد من الناس اليوم ممن لا يفهمون اللغة العربية يتأثرون بالقرآن نعم. أنا جربتها مراراً ولمقاطع منشورة في النت يعني أن أشخاص لا يفهمون اللغة العربية أصلاً وربما تتكلم معها بالعربي أو بالصيني أو بالأردو أو بالفارسي نعم. ولا يدري ان هذا عربي وهذا صيني إلى آخرة ولا يفهم أحياناً الإنجليزية فقط ومع ذلك تتلو عليه آيات من القرآن ثم تذكر له كلاما عاديا من عندك مم. وترتله كترتيرك الأول تتغنى به ويفرق يقول لك لا والله الكلام مم. الأول يختلف عن الثاني مم. ويشعر لكلام الأول عظمه وتأثير عليه في قلبه بينما الكلام الثاني ربما لا يشعر بهذا التأثير مم. فهو مثل ما قال الله جل وعلا يعني وجاهدهم به جهادا كبيرا يعني جاهدهم في هذا القرآن وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتلوه بل كان الذين لا يفهمون العربية أيضا كانوا يتأثرون به لا. لما الصحابة هاجروا إلى الحبشة وأرسلت قريش إليهم عبد الله بن أمية وعمر بن عاص لأجل أن يردوهم وكانوا 78 من الصحابة من الرجال والنساء فقال النجاشي أصحمه وكان رجلا يعني من الحبشة أثيوبي لا. ما يعرف عربي يعني قال ادعوا لهؤلاء المسلمين الذين يطالبوا بهم أهلهم ادعوهم فجاءوا وقفوا بين يدي فتناقش مع جعفر عن طريق الترجمان هو ما يفهم عربي فجعفر يتكلم عربي والترجمان يترجم له بالأثيوبي بعدين يرجع إلى جعفر فقال النجاشي قال اسأل هل معه مما أنزل على نبيهم شيء قال نعم فجعل جعفر يقرأ قول الله تعالى واذكر في الكتاب مريا ميد انتبذت من أهلها وجعل يقتلوا عليه القرآن يقول وجعلت أنظر إليه وإذا عيناه تذريفان هذا هو ما يفهم عربي النجاشي كان عن طريق المترجم لكن لما سمع القرآن كما قال الله وإذا سمع ما انزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين فالمقصود أنهم يتأثرون حقيقة يعني بلا شك معرفة لغة العربية تزيد تزيد القرآن الإنسان قدرة على أن يتدبر لكن كذلك حتى لو تلوته على غير المسلم او على غير العربي يعرف سبحان الله يعني أن, أن له تأثيرا علينا أبقي معي كلام حقيقة طويل على كيف نحفظ القرآن لأبنائنا كيف نحفظه نحن في كبرنا بعض كبار السلة هم أيضا قصص في حفظة أذكرها لكم ولكم أيها الأفاضل بعد هذا فاصل القصير بإذن الله حملة من عيوني حياة هي حملة للتبرع بالقرنية بدت أنه احنا شباب بدنا نفهم الناس أشياء يتبرع بالقرنية عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع, ضع بصمتك ضع يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمتك ضع بصمة. إن الذين يتلون كتاب الله وقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور أسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم الحلقة حقيقة نحن في الفاصل الاخير منها ولم يبقى معنا إلا يعني دقائق وعندنا أيضا تقرير بصمة لبعض الإخوة سوف نعرضه تبرع بعينك فنحاول أنه لم لم ما يتسر الموضوع ولنا حلقة أخرى أيضا حقيقة في هذا الموضوع كنا قابلنا فيها بعض القراء الكبار وتكلمنا عن القراءات وما يتعلق بها وشرحها أيضا فبقي معنا بعض دقائق سنحاول نلملم الذي يتيسر والباقي نؤجله إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى تفضلي يا حازم والله سبحان الله من الأشياء الأمور التي تدول في خلدي في هذه الحلقة طيب معك يا شيخ هي الله قضية الصحبة <تصفيق> يعني سبحان الله عندما جيت إلى مصر هنا البلد الطيبة والتكمل التعليمي وكذا سبحان الله كان إنسان الحمد لله حفظ القرآن وكان معا القرآن لكن يعني سبحان الله أول ما جيت هنا جالسة دولة على زميل يعيني على صلاتي أو يعيني على قرآن أني أراجع وكذا إن والتقيت بأخي وحبيبي صديقي الغالي داود الجبرتي سبحان الله وتعاوننا بفضل الله على الورد وكان كل مرة نحاول نزيد وقت إذا تأخره أكلم أنا وإذا تأخرتنا أكلم تتعاونون على المراجعة الورد يعني الورد يعني حتى من هذا المكان أود أن أبين أن القرآن هذا يتفلت لو تساعدني يا شيخ حديث ست. النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعاهدوا هذا القرآن فهو الذي نفسي بيده إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقلها فأما أود أن أوجه للناس أخواني وأحبابي أنه لازم للإنسان يكون له ورد يومي يعني حتى بعض مشايخنا كان يعلمنا يقول لنا وردك وريدك إذا قطعت ومت الله أكبر يعني الله. وردك هذا ما تنام وبعضهم ذكر لنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بس ما هادر إيش صحته يقول أن أحد الصحابة يمدحه أنه كان لا يتوسد القرآن يعني ما كان ينام بدون ما يقرأ ورده وبعض مشايخنا مستحيل مستحيل ينام بدون يقرأ ورده فأنا من هنا أود أنه يكون لنا حال مع القرآن إذا القرآن كان لك بينك وبين علاقة يومية هتكون في البداية صعبة تتدرج شوي تحب القرآن ثم شوي شوي يصير تفهمه لمجرد تسمع الآية تطرب, تطرب منها ويخشع قلبك وتدمع عينك من كلام الله جل وعلا فوالله من هذا المكان أود أنه جميعنا يكون لنا أقل اقل شيء يعني كل واحد بكم يحفظ من القرآن. يحفظ القرآن لابد يكون له مقدار يومي أو وهكذا يا شيخ أحسنت بلا شك وإيضا الصحبة اللي, اللي معك بلا شك أنها, إنها من أهم من المهمات والقرآن بلا شك أنه رفعه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين هو رفع في الدنيا ورفع أيضا في الآخرة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله ما قال أعلاهم نسبنا وأرفعهم أكثرهم أقرأهم لكتاب الله وكذلك لما انتهت معركة أحد وكان بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام سبعون شهيدا من الصحابة وكان أكثر من مائتين عشر من الصحابة جرحا بعضهم مقطوع أصبعه بعضهم مقطوع يده بعضهم جراحات غائرة فكانوا لا يستطيعون أن يحفروا سبعين, سبعين قبرا فكانوا يضعون الرجلين والثلاثة في القبر الواحد فكانوا إذا انتهوا من حفر القبر وأقبلوا بمن سوف يدفنونهم فيه يحترون من يقدمون قبل الثاني فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم أن يقدموا في الدفن من؟ ها يا حازم الأحفظ. الأحفظ لكتاب الله اللي أحفظهم حلو. قرآن قدموا حتى في, الأرض. حتى في دفنهم في, في, في, في الأرض أحسنت وكذلك في الآخرة تأتي البقرة وآل عمران كأنهم غيايتان أو غمامتان أو فرقان لا. من طير صواف تحاجان عن صاحبهما لا. لما يسأل مثلا فعلت أخطأت عملت هي تدافع عنها البقرة وآل عمران وكذلك في الحديث عند الترمذي ان الإنسان في داخل قبره قد يأتيه العذاب فيقف القرآن ويقول ما مدخل القرآن يدافع عنه ولذلك القرآن إذا انت اكرمته أكرمك أكرمك وحافظك ولذلك أيضاً النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أنه في آخر الزمان قال في رواية مسلم قال يسرى على القرآن في ليلة فلا يبقى في المصاحف منه آية معنى ذلك أن القرآن إذا لم يلتفت الناس إليه ولا, ولا قرأوه ولا اهتموا به فإن الله جل وعلا يرفعه يرفعوا عنهم ويفتحون المصاحف فيجدونها بيضاء فلا يبقى في المصاحف منه آية ولذلك حقيق بنا حقيقاً يكون الإنسان مرتبطاً بالقرآن واليوم سهل جداً الارتباط بالقرآن يعني ممكن الإنسان يضع القرآن في الجهاز الذي يحمله في جيبة جهاز التلفون الذي معه يستطيع أحيانا لو عند الإشارة الإشارة مثلا حمراء لمدة دقيقتين ونصف افتح مباشرة تطبيق القرآن تقرأ صفحة أو صفحة ونصف حتى, حتى يفتح تستطيع ربما يعني الجزء كاملا تقريبا عشرين صفحة ولا لا عشرين وجه يعني وفي الطبعة الأولى طبعة شمرلي 16 وجه لكن في طبعة المدينة المنورة 20 وجه تستطيع ان تقرأ يوميا جزءا كاملا ربما في فلتات الأوقات ده. يعني خلال وقفة عند اشاره ربما ماسك مثلا في صف عنده بنك ولا عنده بقالة ولا في أي مكان او أثناء الزحام أحيانا يعني في مصر هنا ربما الزحام يمسكك أحيانا 10 دقائق ربع ساعة وكذلك عندنا في الرياض إذا, إذا خرجت في وقت الذروة أحيانا الزحام يا جماعة يعني أنا بيت قريب المطار أحيانا استغرق ساعة كاملة إذا كنت في وقت الذروة ولا أمشي إلا أربع متر ووقف لي دقيقتين أربع متر ووقف انا أجزم لو لو المصحف معي استطعت ربما نقرأ جزءا كاملا خلال ذلك لكن أن يكون عندك هم للتلاوة وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا إما أن يهجره في تلاوته فلا يتلو وإما أن يهجره في عدم تدبره فيقرأ قول الله تعالى الله الصمت ولا يفهم معناها عيب يا أخي يقرأ غاسق إذا وقب ويحفظها منذ أربعين سنة وإلى يومك لا يدري مع من غاسق إذا وقب والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة ما يدري كأنه يقرأ كلاما من لغة أخرى لا يفهم ما هو معناه طيب ما الذي يمنعك أنك تتعلم ذلك يكون معك مصحفا ويكون في هذا المصحف يعني بيان, بيان معاني, معاني الكلمات طيب بحيث أنك تفهم أنا عندما أقرأ القرآن ماذا أقرأه؟ ما هو خطاب ربي إلي؟ يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الجواب الصحيح في الجزء السادس يقول لو أن شخصا وصل إليه رسالة من صديق له محب بغير اللغة التي يفهمها يعني لو أنت عندك صديق مثلا ألماني وأرسل إليك او او أهب أنه صديق مصري لكن يدرس في ألمانيا مثلا فأرسل إليك رسالة باللغة الألمانية وقال لك جوالي ما يكتب عربي فأضطريت أكتبها لك باللغة الألمانية هذا إذا كان له قدر عندك وأنت قرأته وإذا هو كلام ألماني ولم تفهم لن تمسحها وتقول والله ما فهمت كلامك إذن مسح ماذا ستفعل إذا كان له قدر تترجمها نعم. صح نعم. تحرص أنك تبحث عن مترجم وتحفظها على جنب وربما جئت عند الانترنت ودخلت إلى برامج الترجمة وأدخلتها من جديد حتى تفهم حبيبك ماذا يقول لك ممكن. فما بالك يا أخي ممكن. لمن يقرأ من عشرين سنة قول الله تعالى ما جعل الله بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام وإلى يومك ما يدري إيش معناها هي مست ما يدري إيش معناها مست يقرأ ولا ما يدري معناها هذا حقيقة أنا أعتبره عيب على الإنسان للأصل أن يفهم كلام الله جل وعلا وأن يتدبره ولذلك كان يعني العبد الله بن مسعود لما قال له قائل يا عبد الله بن مسعود قرات القرآن في ليلة يفتخر فقال هذى كهذ الشعر كيف عند عجائبه وحركوا به القلوب فالأصل أنك تشعر أن الله تعالى يخاطبك بهذا القرآن أن الله جل وعلا يناديك ولذلك حتى ذكر ابن قدامى في كتاب التوابين ذكر عن عبد الواحد بن زيد قال وقفت بنا السفينة على جزيرة فنزلنا وإذا رجل يسجد عند صنم قال فجئنا إليه وقلت له أنت من تعبد قال أعبد هذا هذا ربي قلت له في لا تعبد الله قال وما الله قلت الله الذي خلق السماوات والأرض يقول فسألني قال طيب كيف عرفتم الله قلت أرسل إلينا رسولا قال أين الرسول أريد أن أراه قلت قد مات الرسول قال هل ترك منكم معكم شيئا قلت نعم ترك معنا رسالة من ربنا ترك معنا القرآن قال فقرأ علي من هذه الرسالة فإن كتب الملوك تكون حسنة هذا مدام أنها رسالة من الملك العظيم أكيد أنها حسنة يقول فجعلت أتلو عليه القرآن وهو يبكي شفت يعني تنزله لم يسلم بعد يقول فشرحنا له الإسلام فدخل في الإسلام معنا وركب معنا السفينة ليعود إلى ديارنا فلما جن علينا الليل ونمنا سألنا قال لنا ربكم هذا الذي دللتموني عليه إذا جن عليكم الليل هل ينام قلنا له لا لا ينام إنه حي قيوم لا ينام فقال بئس العبيد وأنتم تنامون وربكم لا ينام وقام يتلو ما يستطيع من القرآن ويصل شف تأثير القرآن يا أخي على, على أهله ولا يزال إلى اليوم لهذا القرآن تأثير عظيم خاصة يا أخي إذا تلي بأصوات حسنة زينوا القرآن بأصواتكم يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسن الصوت كلما كان أجمل وأحسن يزيد القرآن حسن وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتغني بالقرآن وأخبرنا أن الله جل وعلا يستمع إلى قارئ القرآن الذي له صوت حسن بتلاوته ولذلك حرص الإنسان على أن يتغنى قدر مستطاعاً أن يعالج به قلبه أن يصلح به نفسه أن أن يجلد به قلبه ويعظه به هذا بلا شك يا أخي ستشعر فعلا أن هذا القرآن له والله يا شباب يعني أنا وجدت لهذا أثر يعني أحيانا ربما أنشغل عن تلاوة القرآن أياما ثم تجدني سبحان الله صلاتي نفسها تتغير وأسمع من الإمام مدووش والله العظيم ما أن أمسك المصحف وأستمر عليه يومين ثلاثة أقسم بالله أني أشعر صلاتي رجعت من جديد أشعر في في شي شيء عندي ناقص مر علي أربع خمس أيام ما فتحت المصحف ما قرأت أحس أني خلاص صارت صلاتي بس ركوعه سجد واطلع لكن لما تعود إليه تشعر أن كل حياتك لها تأثير حتى يا أخي مع أبنائك مع زوجتك مع حياتك تشعر فعلا أنها, أنها لها تأثير فعلا في حياتك وأسأل الله أن يجعلنا من أحل القرآن أسأل الله أن يجعلنا من أحل القرآن أيها الأحبة الكرام عدد من الإخوة لهم بصمات متعددة في عدد من البلدان جزاهم الله خير ولهم جهود متفاوتة يعني جهود سواء تتعلق بالمساجد تتعلق بطباعة الكتب تتعلق بالإغاثة نحن اليوم مع بصمة جديدة وهي التبرع بقرنية العين تعالوا نخرج إليها حملت من عيوني حياه هي حمله للتبرع بالقرنيات بدت انه احنا شباب بدنا بدنا نفهم الناس ايش يعني التبرع بالقرنيات كيف بدت احنا رحنا زياره على بنك العيون وحكينا مع المسؤول عن بنك العيون الاردني وعرفنا على شخص صار له 16 سنه بيستنى على دور لعمليه زراعه قرنيه حمله من عيوني حياه حمله لتشجيع الناس لتتبرع وتتتبرع خاصه بتركز على ثلاث مبادئ اساسيه الاولى انه نخلي وعي الناس اكبر ثانيه انه نشجع الناس تكتب تتبرع بالقرنيات والثالثه واللي هي الاهم انه بعض الناس المحتاجين غير المقتدرين على انهم يعملوا عمليات تبرع يعني يدفعوا رسوم التبرع بالاعضاء اننا نامل لهم هاي الرسوم لاحظنا انه الناس متشجع على هذا الموضوع وانا دورت على كتاب جناس لقيت انه اكبر حمله للقرنيات كان مجمعه 2262 متبرع خلال 8 ساعات وقدمنا الطلب الحمد لله حمله من عيوني حياه ان شاء الله راح تدخل جنس ونروح نحقق رقم اكبر من هذا في كل الاوراق بالالناس جدا رائعه الناس بتتفاعل مجرد ما تحكي له بغض النظر عن سنه عمره يعني هل هي الحمللة اللي فوت 18 بس في عدد كبير من الناس بيحكي لك أنا بدي أجي وولادي والناس كليات على أساس سيتبرعوا كاملين طموحي إنه يصير أطباء وأكثر فريق عالمي ويظل يستمر بعمل الخير على نطاق أكبر وأوسع وإنه احنا ننجح بتحقيق الأشياء اللي ما حدا غير نعملها عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك ضع بصمة ضع بصمة أيها الأحبة الكرام بقي معي دقيقتان سأقسمها إحنا أربعة كل واحد إليه نصف دقيقة فضلي ولدي يعني انا أحب أوجه رسالة شكر لكل الناس اللي ساعدوني في التفوق في المجال الكرآن الكريم او التفوق العلمي يعني طبعا والدي والدتي لهم الفضل الكبير هم أكيد شايفيني دلوقتي يا ربي أحفظ لهم الفضل الكبير ومشيخي بداية من الشيخ عبدالحاي عليه رحمة الله والشيخ طارق السالم الشيخ محمد جلاله، ناس كثيرة طبعاً يعني الوقت لا التسع لذكرهم بس ناس كثير لها فضل عليّ فعلاً وما لم يشكر الناس لم يشكر الله فالناس دي اللي وصلتني للمجال التفوق الدراسي والتفوق العلمي والتفوق والخلقي وحفظه القرآن الكريم يا حبيبي، ف... يا حبيبي الله يحفظك لهم كل الشكر والتقدير والاحترام يا حبيبي، يا حازم، تضل يا حازم الثاني الله يكرمك يا شيخ، والله ان كان من شكر حقيقةً يعني فأشكر الله جل وعلا العظيم أنه جعل لنا قرآن يتلى إلى قيام الساعة يعني إذا قصد قلوبنا نعود له ونهدبره وتلين قلوبنا ويصلح أحوالنا فهذا أعظم شكر أقدمه لله جل وعلا في هذه الساعة الله يجزيك خيري حازم يبارك فيك حبيبي أحمد الحمد لله الذي نحن سنطلب منك آه. آه نعم آه تفضل ثم سنطلب منك أيضا نسمع منك آيات يعني تسمح لي والله أنا أشكر كل كل من ساعدني على أن أكون مع حضرتك اليوم يا حبيبي الله يا حبيبي نشكر أبنا وأمهاتنا ومشيخنا وعلماءنا لأنهم يعني أوصلون لهذه المكان يعني ونبغى الأفضل إن شاء الله طيب سمع بقي معنا أربعون ثانية خل لي عشر ثواني بس أختم بها وأعطينا بعض العيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله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 رَبَّنَا لا تُآخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا هَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ بارك الله فيك أسأل الله تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وأن يجعلنا من يحرصون على حفظه وتحفيذه للآخرين ألقاكم بذن الله تعالى وأشكر أبنائي وأشكركم أنتم أيضا ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة القادمة وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء kun baynahum kun mithlahum fi jawihum ba'da asmata kun ainama halat khutaa asran linadhir man yara kun ainama asranlina. lak wal kullu yaqsid